ونمارق مصفوَثة وزرابي مبثوثة أَفَلَا يَضُرُونَ إلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَضُرُونَ إلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإلَى السَّمَايِكَ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا